ادِيمُ مَا أَنَّ اللهُ كَبَتَرِيمَ مَنْ وَاتَ الذَّوَاجِ وَاللَّهُ وَحْدَهُ الله مولاكم والله فرضاً برد فلما نبأها به wa inta ta يا رب إنك نكننا أي بديله اذ وجن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ثوبة صور ا عن ويدخلكم جنات تجري من تطيها الأنهار يوم لا يؤذي الله النبي يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء وهم جهنم وفي س ضرب الله مثلا. كان نوع المرأة لوك كانت تحت. وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَاءَ تَفِرَ عَلَيْنَا إِذْ قَالَ ونجني من الرعون وعملين ونجني من القوم الظالمين وما مضى ما فردى فنفى <تصفيق>